ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم إن ملكت أيمنكم شركاء في رزقناكم في ما رزقناكم فأنتم فيه 111. تخافونهم, تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون